يا ناديا يا ناديا يا ناديا في عاليا تسمو بطيف السعد فيها شادية ستظل بدراً في سماء بداعنا يا نادياً سارت به أعماقيا يا نادياً فوق في عالياً تسمو بطيف السعد فيها شادية ستظل بدراً في سماء بداعنا يا نادياً سارت به أعماقيا يا نادياً فوق في عاليا تسمو بطيف السعد فيها شادية ستظل بدرا في سماء بداعنا يا ناديا سارت به أعماقيا يا باغيا للخير هذا مركزي أقبل إلي فلا أريد توانيا فأجب لسهل ابن الربيع نداءه يا حب قوم به خواني يا مرحبا ألف وزدنا مثلها أهلا وسألا أهلا وسألا أهلا وسألا وسألا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا من جميع لسانيا لسانيا شرفتوا الحفل القديم بنودكم واجبتم بحضوركم لدعائي حياكم الرحمن بين رفاقكم يا حفلنا أنتم شموع نادية شرفتم الحفل الكريم بنوركم وأجبتم بحضوركم لدعائي حياكم الرحمن بين رفاقكم يا حفلنا أنتم شموع نادية يا سائلا عن أسرة بصفاتهم تاتي الصفاء بها القلوب صوافيا اما الوفاء نصيبهم من اسمهم وكذا الاخاء به التاخ يوافيا ويزين في نا اسرتهم اعطاء عن العطاء عن العطاء عن العطاء فهل عرفتم ما يا أسرة قد سطران معنى النجاح بهمتين هي أسرة التقوى وحسبي وكأنهم مثل الجبال وشن نفسمعنا في ذكرهم القلب يهتف حبكم عنوانيا فاعزف وشن نفسمعنا في ذكرهم القلب يهتف حبكم عنوانيا